Thank you. جيت أحبك من زمان جيت من آخر مكان جيت أدور في عيونك بيت وأحباب وحنان جيت أحبك من زمان جيت من آخر مكان جيت أدور في عيونك بيت وأحباب وحنان Mamo, sądzę, law. Min bedę, min bedę, min bedę. Tefam szurk, mi w قنا نفسي عند بابك طيبتك هو اجمل صفاتك القلوب الطيبة كلها من طيب ذاتك ويلي قسمي من حياتك طيبتك هو اجمل صفاتك في